قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيلتحق بأصول التفسير أصل ذو أهمية وهو القراءات الواردة في الآيات أحياناً تختلف القراءة أو عفواً تتعدد وجوه القراءات لكلمة في آية فمن ثم يتغير المعنى أحياناً تأتي كلمة في آية على أكثر من وجه فمن سمى اختلف المعنى ويختلف التفسير قد يكون لهذا نكاس فقهي قد يكون له نكاس في ابواب الاداب أو غير ذلك فعلى سبيل المثال قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وردت قراءة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد في هذا الباب ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث وهذا الخبر مرفوعا خبر معلول والصواب وقفه على غذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه من قول حذيفه فعند دراستنا للمسألة الفقهية المتعلقة بالاعتكاف نرى أنه يجوز الاعتكاف في كل المساجد وإن كان من العلماء من خص ذلك بالمسجد الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر شخص معتكف إلى الخروج لصلاة الجمعة في مسجد آخر وقال اخرون من أهل العلم إن قوله تعالى في المساجد يعم كل المساجد قد اعتكف خمسة أيام ليس فيها جمعه فلمعنى لتقييد بمسجد تقام فيه الجمعة وإذا سلم وسيعتكف الشخص عشرة أيام تتخللها جمعة فمن منع أن يخرج لصلاة الجمعة في مسجد آخر وهذا يدخل في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة المعتكف قالوا وإن كان بعض العلماء بين ان حاجه المعتكف البول والغائط والاكل لكن ما المنع أن نطلقها كن حاجة المعتكف الشخصية سواء في أباداته أو في حاجاته البدنية لكن وشرب ونحو ذلك فرواة المساجد بعمومها تساعدنا على الإطلاق وبهذا قال جمهور العلماء جواز الاعتكاف في عموم المساجد من العلماء من قال هو رأي لفئة قليلة جدا من العلماء ومن المعاصرين منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وكثير من طلاب أو عفوا لا أقول من طلاب احترازا لأن الأكثرين يدعون أنهم له طلاب وهذا شيء ليس صحيح، إنما كثير من متبعيه يرون أنه لا اعتكافة إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وحجتهم الحديث المذكور وقد يساعدهم على ذلك وجه للقراءة ولا تباشرون أنتم عاكفون في المسجد لكن سيعترض عليهم بأمور الأمر الأول قول من قال بشذوذ القراءة وإن كان هذا قول يكاد أن يطرح لكن الأصيل في الباب أن الحديث لا يثبت والصواب أنه من قول حذيفة ثانيا لو ثبت فالمراد بالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل أي الاعتكاف أفضل وأكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة فهذا وجه الدفع مع قراءة الأكثرين وأنتم عاكفون في المساجد فإن جاء أحدهم يحتج ويقول هناك قراءة في المسجد على الإفراد سنقول ولو سلمنا بهذه القراءة فلا منع فيها للاعتكاف غير المسجد ليس هناك نص صريح يمنع أن نعتكف في مسجد آخر لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يحمل معنا لا يوجد هذا المعنى لا تبشرن وأنتم عكفون المساجد لا قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم معركفون في المسجد لا يساو في معناه لا الا في المسجد ثم أي مسجد هذا الذي يراد بالآية أو الذي يريد به الآية هل المسجد النبوي أم المسجد الحرام أم المسجد الأقصى ثم إن من وجوه التفسير وهذا أصل سيأتي التنويه عليه إن شاء الله أن الكلمة كت... قد تأتي مفرادة ووراد بها الجمع كاسم جنس قوله تعالى أو الطفل الذين لم يضروا على وراد النساء لم يقل أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء فالطفل هنا بمعنى الأطفال ونحوه في التنزيل قوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا مأم الكتاب والمراد بالكتاب الكتب فالكتاب اسم جنس والمراد به الكتب فكذلك فستكون في المساجد أو في المسجد بمعنى المساجد لأنك ذهبت هذا المذهب وقلت ولا تبشرون أنتم عاكفون في المسجد وحملت المسجد على المسجد النبوي منعت الاعتكال في المسجد الحرام بهذا الفهم ومنعته في المسجد الأقصى فتألق رأي الجمهور في هذا الصدد والله أعلم من اثر اختلاف القراءات على التفسير وعلى الفقه قوله تعالى هو قول الكلام فيه كثير هو ايه الوضوء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم خفضا بالكسر الى الكعبين فقوله تعالى وارجلكم اذا كانت خفضا سيكون الحكم في الرجلين المسح ليس الغسل ستكون معطوفه على الرؤوس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم سيكون حكمها المسح وقد وردت قراءة بهذا بالخفض ولكن قراءة الأكثرين بالفتح عطفا على الأيدي وعطفا على الوجوه عطفا على الأيدي وعطفا على الوجوه فحكموا عند الجمهور الغسل وساعد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون ويمسحون أرجلهم أغرأهم يتوضؤون فقال ويل للعاقب من النار ويل للعاقب من النار وصفات الوضوء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيه الغسل غسل رجليه غسل رجليه فالحكم في الرجلين الغسل ليس المسح ساعدت على ذلك السنة وإن وجدت قراءة بالخفض فالسنة قضت على المعنى إما ان تكون منسوخة أو مؤوله هذا ومن أثر الاختلاف في وجوه القراءات على التفسير قوله تعالى في كفارات الايمان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أردت قراءة أقول وردت وبعد يحرر القول في ثبوتها وشذذها من عدم فصيام ثلاثة أيام متتابعات فلو ثبتت كلمة متتابعات سيكون الحكم في كفارة اليمين التتابع في الصيام أن تصام متتابعة إذا لم تثبت كانت شاذة فعلى ذلك الأمر فيه فسحة ان شئت صمت الأيام متفرقات وان شئت صمتها متتابعات والذي عليه أكثر العلماء في هذه المسألة أن المراد عدم أو عفوا أن الحكم لا يلزم بالتتابع لا يلزم بالتتابع وكذا في سير الكفارات ككفارة مرتكب المحظور في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة هل تستطيع أن تصوم ثلاثة أيام لم يذكر التتابع عليه الصلاة والسلام كذلك في هذا الباب من الاختلافات وبه استدل بعض الشيعة قراءة شاذ. وذلك في قوله تعالى في المحرمات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن وجورهن فريضا فزادوا إلى أجل مسمى قالوا هي في نكاح المتعه وجوزوا نكاح المتعه بناء على ما أوردوه في الآية من القول فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن وجرهن فريضا ولا يخفى ما في القراءة أيضا من أقول للعلماء من حد شذوذ ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعه في عدة أحاديث في عدة أحاديث واستقر عمل جماهير لأهل السنة والجماعة على منع نكاح المتعه فهذا بعض التأثير تأثير الاختلافات في القراءات على وجوه التف... على وجود التف... تفسير الآيات فمن ذلك في أبواب العقائد مثلا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فهذا استدل به على مسألة من مسائل الاعتقاد والعذر بالجهل لأنهم جهلوا قدرة الله هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء أورد البعض أن هناك قراءة وليحرر هذا هل تستطيع هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائده من السماء وتمسك بها نفات العذر بالجهل دون تحرير فيما أعلم لوجه الحق والصواب في القراءه اثباتا او شذوذا هذا بلا شك له اثر على تفسير الايه وعلى الاستدلال بها نعم قد تتعدى توجه اختلافات اكون معنى متقارب قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنابئ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنابئ فتثبتوا فالاولون كانوا لا ينقطون وكانت مسألة عدم النقط عدم موضوع عدم موضوع النقاط على الكلمة تعطي الشخص فصح فيه. القراءتين حذفت النقاط من فوق ومن أسفل فتتبينوا فتثبتوا في الباء هل هي باء أو ثاء فستحمل الكلمة إذا كتبت بدون نقط فوق الباء أو الثاء أو تحت الباء النقطة التحتية للباء أو المثلثه الفوقانية للثاء ستعطيك فرصة لقراءة الآية على الوجهين لكن في النهاية الخلاف قليل لأن التبين بمعنى أو يتضمن معنى التثبت تبين يتضمن معنى التسبت ونحوه ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة هل المراد ولعنهم لعنة كبيرا، وردت قراءة ولعنهم لعنة كثيرة ولعنهم لعنة كثيرة والمعنى متقارب من الوجوه التي وردت في أبواب القراءات قوله تعالى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام والأرحامة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام عطفا على لفظ الجلاله والمعنى على هذا التاويل كما هو معلوم واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الارحام ان تقطعوها كما انكم تتقوا الله اتقوا ايضا قطع الرحم اتقوا قطع الرحم والمعنى الثاني اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والأرحام بكسر الباء اي تساءلون به يسال بعضكم بعضا به ويسال بعضكم بعضا بالرحم قل اسالك بالله وبالرحم أسألك بالله وبالرحم سيكون أسألك بالله وبالرحيم خفضا للهاء كما اخفضت الهاء من لفظ الجلالة فسيكون لهذا إنعكاس على التفسير بلا شك فمعنى اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها أن تقطعوها أما اتقوا الله الذي تسألون به وبالارحام سيكون الارحام ليست متقاء إنما المعنى فيها يسأل بعضكم بعضا بها وهكذا ايات كثيرة على هذا الغرام قول الله تعالى بل عجيبت ويسخرون بل عجيبت ويسخرون فالذي عجب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة وردت بل عجيبت ويسخرون فيها إثبات صفة التعجب لله سبحانه فهل الله يتعجب؟ نحن نقول نعم الله يتعجب لكن تعجبا على الوجه اللائق به دل على ذلك الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل لقد عجب الله من صنيعكم الليلة لكن احيانا الشخص يعترض ويقول على الأحاديث فيها مقال فإذا في قرأ بقول بقراءة الرفع بل عجبت ويسخرون سيكون في الآية أيضا مستند من الكتاب العزيز لإثبات صفة التعجب لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى أحيانا تأتي قراءة ولكن السنة تبين الوجه الصحيح فيها واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى على الأمر واتخذوا أمراً من مقام إبراهيم مصلى لكن إذا قرأت اتخذوا بالفتح من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا بالفتح فكن إخبارا ولكن إذا قرأت في السنة والأثر وقرأت أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فعمر يطلب والله يأمر والمعنى متقارب في هذا الصدد وبالله تعالى التوفيق احيانا ايضا يقولون للاختلاف في القراءات انعكاسات على الوجوه العقديه او على في التفسير عفوا فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان له المعنى واضح لا ايمان جمع جمع يمين اي أنهم لا يفون بالإيمان، والوجه الثاني، فقاتلوا ائمه الكفر، إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم، نفي الإيمان، والنفي مطلق هنا إنهم كفار، فكذا تتأتى بعض الاختلافات. في التفسير بناء على الاختلافات في وجوه القراءات ولكن وإن ثبت وجه في التفسير ليس على رسم المصحف الذي بين أيدينا فرسم المصحف الذي بين أيدينا تشهد للوجوه في معان أخر أو ممات اخر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل أن ننتقل من هذا الأصل إذا كان لأحد الإخوة أي سؤال في هذا الباب باب القراءات وأثر اختلافها على وجوه التفسير فليتفضل بطرحه نعم نعم اخوكم يقول من ناحيه المعاني البعض يحمل المسح في قوله تعالى وارجلكم إن ثبتت على الخفض تكون المسح المراد به المسح على الخفين هذا من أطلف الوجوه هنا انه ليس للخفين ذكر في الآية على الإطلاق فهذه افترض شيئا غير موجود على الإطلاق في الآية نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> على أي حال الكلام ينبني على إثبات القراءة من, من عدمها من, من عدمها إثبات القراءة صحة القراءة من عدمها فنحن نفترض أن القراءة ثابت لكن هذا العلم يرجع فيه لأهل الإخصاص في القراءات ننى كأهل حديث من الممكن أن نصحح حديثا في قراءة ليس عليها العمل هناك أمثلة شهيرة جدا في هذا الصدد ولكننا نرجع إلى أهل القراءات في هذا الصدد نشر الأمثلة في ذلك أن ابا الدرداء سأل علقما كيف كان ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الآيات قال كان عبد الله بن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنث دون ذكر كلمة وما خلق وابو الدرداء قال وأنا هكذا والله سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية في يعني من ناحية الاسناد لا مطعن ولا مغمز فيها من ناحية الاسانيد وأنها ثبتت عن ابن مسعود وعن أبي الدرداء ورفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن آم آل القراءات ومع في الصحيحين يحكمون بشذذها فلعله مصير منهم إلى أنها منسوخة إلى أنها منسوخة نعم او انها مخالفه لرسم المصحف المتواتر نعم تفضل انا لا اجاوب على كل الاسئله المتعلقه في القراءات اختلاف القراءات واثر اختلاف القراءات على وجوه التفسير لا كثيرا نعم. لا تدخل في بحث تفصيلي في القراءات الآن أنا اربط بين اختلاف القراءات والاثر على التفسير لا تتسع تفضل لا لا يشترط في المفسر أن يكون حافظا للقراءات بل كلهم في موطنه كل شيء في موطنه فمثلا من العلماء المشتغلين بإثارة في هذه المسائل الطبري على وجه الخصوص الطبري على وجه الخصوص يورد أقاﻻ للعلماء في القراءات ولكن يرى أيضا وهذا لا من ملاحظته أن الطابري رحمه الله مع إمامته في التفسير إلا أنه كثيرا ما يتبنى وجوءا للقراءات غير تلك الوجوه التي عليها الجمهور وغير تلك الوجوه التي عليها رسم المصحف الذي بين أيدينا يتفطن لمثل ذلك إن تفسيره بعد ذلك سينبني على القراء التي اختارها فإذا اختار الخفض في قراءة ارجو من الكعبين فسيضطر الى ايجاد تاويل اخر لمعنى الايه عند قراءتها بالخفض عند قراءتها بالخفض نعم اعرف انها ثابته أعرف انها ثابته لا سابتة عند قراءه ترى الشباب ليست قراءه الاكثرين فانا اقول اذا تبنيت رايا مثل هذا الرأي إما أن تقول إنها منسوخة كحكم كحكم ستقول إن الحكم منسوخ أو ستضطر إلى جد أو تقول إن السنة بينت المراد والله أعلم خلنا نعرف إنها موجودة أسارا طبري بل واختارا طبري ما وجهه؟ هذا تأويل، هذا تأويل خلاف الألقاد نعم هي كلها قراءات يعني يعني عفوا وجون متكلفة وجوه متكلفة تفضل أي سؤال في باب القراءات وإختام ماذا عندك؟ لا تعمل بالقراءات الشاذة القراءات الشاذة لا نعول عليها في التفسير لا نعول عليها في التفسير لأن النتيجة المبنية الثمرة التي تجنى من ورائها ستكون ايضا مخالفه لسائر اقوال المفسرين اعود اذا الى الباب الذي بعده وهو باب تصريف الايات قال الله تعالى تصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويعطس لهم ذكرا وكم من ايه فيها كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون وكما قال الله تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض فمعنى التصريف التصريف التنويء التصريف معناه التنويء معنى, معنى التصريف التنويء فتصريف الآيات عفوا تصريف الرياح مرة تأتي الشديدة مرة تأتي بطيئة مرة تأتي عقيم مضرة مرة تأتي لواقح تلقح هذا معنى قرب معنى التصريف صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لهم ذكرى نوعنا فيه من صور الوعيد أحياناً وعيد بالنار أحياناً وعيد بالويل أحياناً وعيد صور الوعيد متنوعة أحياناً بالحبس أحياناً بالوثاق مقرنين في الأصفاد فصور الوعيد متنوعة قل لك هناك أنواع من العذاب حياة تلدغ صور من صور العذاب مثلا في الدنيا أو مطارق قدر على الرأس أو نار تحرق أو سجن مظلم سجن مظلم أو هم وحزن وصلت على الشخص أو جار مؤذي فهذه كلها صور من صور العذاب الدنيا منوعة احيانا يودد الشخص بهذا أحياناً يودد الشخص بهذا فهذه تسمى التصريف تنوية تصريف الآيات من هذا الباب احيانا المعنى الواحد يتكرر بالفاظ وبسياقات متنوعة فعلى سبيل المثال إثبات البعث معنى من المعاني الساعة آتية لا ريب فيها ولكن يدلل على هذا بأدلة متعددة في الكتاب العزيز يدلل على أن البعث آت بإحياء الأرض بعد موتها الأرض كانت ميتة احياها الله أنبتت من كل زوج بهيج وبعد ذلك الزرع البهيج يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وينتهي أمره يعني تخرج النبتة تفذر البذرة في الأرض تنبت تترعرع تبهج الناظرين وبعد ذلك تيبس وتاتيها الرياح تحطمها وتصبح مداسة بالأقدام يابسة استدل بأمر الأرض وحياءها بعد موتها إن الذي احياها لمحي الموت وهو على كل شيء قدير البعث نفسه استدل به له بأدلة اخر بالخلق الأول افعينا بالخلق الأول يعني أفتعبنا لما خلقنا الناس أول مرة حتى يتشككوا من الخلق الجديد فهذا معنى ثاني تكرر هذا في قوله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهكذا يتكرر هذا المعنى لإثبات معنى البعث أحياء, الأرض بعد مو... احياء بعض الأنفس بعد موتها كما في قصة الذين... الذي سماه الجماهير من العلماء العزير لما قال رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قصة عفوا الذي مر على قرية وهي خوية على عروشها قال أن يحيى ذي الله بعد موتها فماتوا الله مئة عام ثم بعث الآيات الأخيرة. كذلك بعدها الآية التي بعدها أيضا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ كذلك أحياء بعض النفوس التي ماتت كأصحاب القرية الذين خرجوا من ديارهم ومؤلوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياءهم وكأحياء القتيل في قصة البقرة فكل هذه أمثلة ضربت لإثبات البعث والاستدلال على البعث فاستدل على البعث بآيات فيها أن الله احيا بعض النفوس بعد موتها بأن الله احيا الأرض بعد موتها كذلك بالخلق الأول كذلك بقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشبه كلها أمور تدل على البعث تصرفت الألفاظ والوقاء لكن المعنى الماخوذ من هذا كله هو إثبات البعث فصرفت الآيات لإثبات البعث صرفت الآيات لإثبات وحدنية الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قبلها كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ايات لإثبات وحدانيه رب العباد سبحانه مثل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدته قل لو كان معه آلية كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا بذيور السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد فآيات تتأتى بسياقات متلوعة لإثبات معنا معينة وكلما كان المعنى للآمية بمكان كبير كلما ازدادت الآيات الولد في شأنه بر الوالدين مثلا ترى عده ايات سياقات متنوعه جاءت تحث على بر الوالدين وخاصه البر بالام سواء الصريح منها وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا أو في سنة القصص وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية فالمعنى الموجود في هذا كله هو إثبات أو الحث على بر الوالدين بايات تصرفت الفضوعة تنوعت الفضوعة لكن اصطنبط منها معنى واحد وكما سلف كلما كان الأمر عظيما كلما تعددت الآيات الوارده لتقريره ولإثباته كالإيمان بالكتب الإيمان بالملائكة الملائكه ذكر اجمالا وذكر تفصيلا آمن الرسول بما أنزل اليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إجمالا وتفصيلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وغير ذلك فكل هذا التصريف تصريف الآيات لتجليعة المعاني فقد لا أفهم من سياق وافهم من سياق اخر قد ينزل المعنى في مكة بطريقة تتناسب مع بدايات الدعوة ويأتي المعنى نفسه في المدينة لكن بتصريف ناسب وضع الدعوة إلى الله في المدينة وكذا قصص الأنبياء تتنوع هذا التنوع فهذا الذي يسميه العلماء تصريف الآيات الذي وتنوعها وخاصة لإثبات المعنى الواحد خاصة المعاني العظيمة الجليلة يتكرر التذكير بها بسياقات متعددة بسياقات متنوعة كما أسلفت الدلاله على وحدانيه الله على أن أحدا لن ينفع ويضر إلا الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو هو القائر فوق عباده أيرسل عليكم حفظه كلها آيات تدل على معنى من المعاني آيات تدل على معنى بسياقات متنوعه من الالفاظ والله أعلم وهذا الباب واسع جدا لمن تأمله ولمن تدبره, تدبره. ذكرنا أن تصريف الآيات يزداد لإثبات المعنى كان المعنى له قدر عظيم لبث وصل الأرحاب تتكرر الآيات في هذا الباب وتتنوع الفاظها والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل هل عسيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ وتخطي ارحمكم اليك الذين لعنهم الله ان اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين كلها ايات تنصب على معنى من المعاني بسياقات متنوعه الذي يقرا القران من اوله يجد نفس المعاني في صوره البقره اذا انتهيت الى الاجزاء الاخيره تجد في صورة الاحقاف شيئا منها وكذا وبالله تعالى التوفيق فذا الذي يسمى بتصريف الايات اي تنويع الايات والله اعلم اذا كان لاحد سؤال فيه فليطرح نعم تفضل السبب في تكرار قصة موسى عليه الصلاة والسلام مشابأة سيرة نبي الله موسى عليه السلام لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسيرة هذا تتشابه مع سيرة ذاك نعم تفضل. الحادثة الواحدة تتعتى سياقاتها بألفاظ متنوعة هذا من التصريف كما قالت على لعلهم يتقون وفي الليات الأخرى لعلهم يعقلون فممكن لفظ اجمل في مكان والإجمال كانت له فائدة في هذا المكان فصل في مكان آخر والتفصيل له فائدة في المكان الآخر نعم فضل نعم حكم من حكم من يرد القراءة الصحيحة ولا يصار إلى النحى في تفسير كتاب الله لا يعول عليه من أن أكثر النحى أكثر النحى كما لا يخفى عليك ليسوا على نهجة لسنة الجماعة أكثرهم ليس على ناج أهل السنة والجماعة إلا القليل جدا منهم هم الذين نسبوا إلى اهل السنة من هم؟ يفصل هذا الباب أخوكم الشيخ علي إن شاء الله في درس علي لقى نعم لا لأن ذكرنا أرحم كمثال التصريف ياتي في كل شيء ليس في العقائد فقط في العقائد نعم يزداد في العقائد على سبيل المثال مثلا إثبات عبودية عيسى لله إثبات عبودية عيسى عليه السلام لله أنه عبد وردت في عدة آيات إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني نبي بسياق اخر تماما ما المسيح عبد مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام فالذي يأكل الطعام أكله للطعام دل على عبوديته على بشريته لأن الذي يأكل الطعام يحتاج لأن يبول الذي يأكل الطعام يحتاج ان يتغوط الذي يأكل الطعام يتألم يمرض أحيانا الذي يحتاج الطعام يأكل الطعام يعرق يتجشأ فكل هذا ليس من صفات رب العالمين دليل ثالث لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله إنه إلا عبد أنعمنا عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كلها آيات تدور على معنى واحده إثبات عبدية عيسى عليه السلام لله رب العالمين لكن لا يمنى أيضا في لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وتأتي وصية لقمان أيضا لولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤنا وإذا خطبهم الجايلون قالوا سلام فطريقة المش طريقة تكليم الناس ثانية فيه يعني معرض بوجهه في نفس المعنى ولا تصعر خدك للناس لا تمل وجهك وأنت تكلم الناس فتدل على معاني فتصريف الآيات ليس خاصا بمسائل الاعتقاد قد يكون في الفقيات في الرياضة الفقهية الم ترى أن قوله تعالى تكرر من بعد وصية يوصي بها أو دين والحسد على الدين على اداء الدين في عدة ايات سواء تصريحا أو تلميحا الحسد أيضا جاء في الكتاب العزيز صريحا في أربعة مواطن وتلميحا لا يوسف وأقو أحب إلى منا ونحن أصب إن أبانا لفي ضلال مبين فهكذا تصريف الايات لا يقف عند شيء واحد على الاعتقاد فقط بل حتى الجزئيات الفقهيه يرد عليها تصريف الايات والله علي